إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم شؤل عذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تنقل قرآن حكيم عليم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 يا موسى لا تخف إني لا يطاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حشدا بعد سوء فإني غفور رحيم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 تَا إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَشَّمَ ضَاحِكًا كَمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَادِرُ رَبِّي أَوْزَعَ لِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَقَّ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 فَجَعَلْنَا عَيْنَيْهِ عَلَى الْقَمَرِ وَالْشَّمْسِ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَنظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنْ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَيَّ رَتَدَّ إلَيْكَ طَرْفٌ فَلَمَّا رَأَهُ مُشْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَنَمَا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا لك أهله وإنا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 ونوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهبة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 بَشَاءَ مَطَرٌ مُنذِرِين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم نُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا بُيُوتَهَا أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمْ يَجْعَلُكُمْ خِلَافَ الْأَرْضِ ۚ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قَدْ لَّمَّا تَذَكَّرُونَ ۗ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَى هُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَى الله عَلَى اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ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 وما أنت بهادي العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أننا ناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون فَإِذَا جَاءُ قَوْمٌ أَن كَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَقَعَ الْقَوْدُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها